ولكني اقول لجميع ما قاله نبينا الرسول الكريم لا تزال فئة من امتي على الدين محافظين لعدوهم ظاهرين لا يضرهم من عاداهم وانهم لمنتصرون بحوض الله الى يا رسول الله اين هم ومن هم قال في بيت المقدس واكنا في بيت المقدس وهم في رباط وهم في رباط الى يوم الدين وشهدهم باربعين شهيد وبعض الروايات تقول سبعين شهيد احنا رضيين شهيد بشهيد نحن ندافع ليس عن انفسنا هذا شعب الجبارين نحن ندافع عن هذه الارض المباركة ندافع ونحمي مقدساتنا المسيحية والاسلامية ونحن في هذا الرباط وسيرفع شبل من اسبالنا وظهرة من ظهراتنا على فلسطين فوق اسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس يرونها يرونها بعيدة ونراها قريبة وانا لصادقون وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة ولي تدبروا ما علوا تدبيرا ان الله لا يخلف وعده. ومعا وسويا وجنبا الى جنب. حتى القدس. حتى القدس. حتى القدس. عاصمة دولة فلسطين. شاء من شاء. وابا من ابا. شاء من شاء وابا من ابا والقدس رحيم شهداء بالملايين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته